we hebben het de rechten van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 Allerlei vragen van de kant van de kant van de van de kant van de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 عرها شفاعه ولا هم نصرون وإذ بتلراهيم ربه بكلمات فتمه قال إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريتي قال لا ينال de الظالمين الله اكبر muur. Alle leeën en Aannameleens, jawelkom, en daarom is het zo belangrijk alayhim. alayhim walad. وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً للناس وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بيتي لِلطَّائِفِينَ والركع السجود وإحاط إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من الثمرات ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله والسلام. Met timon, alleen en soms is er massie? Wat is Jarfar Ibero? is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 رَبَّنَا وبعث فِيهِمْ رَسُولًا منهم يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرَّبُ عَنْ مِلَّتِهِ إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين